ne o ki ne on ma na ola kondiက zu viပ فقل <تصفيق> لن أخذنا أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما انما المال يلع من ما يعدون منه دونه من الشئ وَتِلْكَ الْأَنْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَالِ وَأَقِمِ الصَّلَاءِ فعلنا <laughs>